يا من هو كل شيء خاضع له يا من هو كل شيء كاين له يا من هو كل شيء موجود له يا من هو كل شيء منيع له يا من هو كل شيء منه يا من هو كل شيء مسبح له يا من هو كل شيء قائم به يا من هو كل شيء خاشع له يا من هو كل شيء صاهر له من هو كل شيء خالقكم الا مشهوه سبحانك يا لا اله